تفسير سوره الحجرات بسم الله الرحمن الرحيم وحانك بلا يا مغا الاهنا حاريسكودي يا مدقارهان اد بن يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم كو حقر ما يوهكر دعينا يا رسول كيسا <اللنك> اللَّهُ نَكَبَّقَ اللَّهُ وَكَان وَحْوَال بَمَقْلَ وَحْوَال بَنَؤك <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ ولا تجر له بالقولكجههر بعضك لبععضٍ تتحبق أغمالكم وَآم لا تشعركو حجر ماَا يوهك سرمرناعدكينعك النبجهنا غ واقنا سِ قركين س <تصفيق> قرك قرك كللا غ واقسيوسًا عملك أبرنيذ الذيينَ يغّونَ أأَصْواتَهُم عِ دَرسُول اللههِ أُل إكَ الذيينَ تتحَان اللهَّهُ قُلوبَهُم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم كوعد كذا ها سو دغى رسولك اكتيسا كواسي واكو على امتحان قلوب تود عبسدرت وين ان الذين ينادونك من ورائ الحجرات اكثرهم لا يعقلون <تصفيق> نبي الله وكاغا دواء قايا قلالكادا غداشوده انتهوده بدن وحما غلنيان ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم هذا صبر اللَّهُ وَدَّ الْمُؤْمِنِينَ <الدمير> حَرِيصًا <دفنحاريستا> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ كَوْحَقِّ الرَّمْيِ وَهَدَفٍ فَاسِقٍ وَرَدٍّ كَانَ هُبْسَدَةً عَيْدًا وَدِبَاتَيْنِ دَدْوَحْمُغَا كَادِمْنَ عَيْدًا وَغَشَّلَايْنِ وَحَاد سَمَيْسَانِ أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان Walakin الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون وحد نغا الرسلك الا اذا رجو حد وحد لكن الله هو وحيد جعل يسيا ايمان قلبت ان لو كقرحي وحون اذ النعسيا قالني مفاسق نما يعاس من الله ونعمه والله عليم حكيم تَسْنُ وَحَيْكَ هَاتِ فَضْلُكَ عَلَيَّ نِعْمَةُ سَلاَءُ اللهِ وَعِلْمُ بَدَنِ حِكْمَةٌ بَدَن وَإِنْ قَطَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتى أَإِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقَسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ هَذَا إِلَباكَ هَذَا مُؤْمِنِينَ دَجَلَّ مَنْ هَشِيشِي هَذَي مِدْكُد كُ حَد غُدْبَتَ تَنْكَلَنَ لَدَجَ الله مَتَنْ حَد غُدْبَتِي إِلَى أَي أَمْر كَالُوغَ صَلَّى بَنِي سَ هَذَي يُصَلَّى بَتَنَ مَرْكَزِ عَدَالَة أُغُ غَرْسُورَ نَحْضَادَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مُؤْمِنِينَ تَمَامًا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَبِيَّ إِلَّا وَلِيَّهُ دَحَضَا ظَلَّنَا كَبَقَسٍ إِذْ Suratul hujurat wa Madaniya, deiya toban ayaadooda ee ka kooban tawana suradddasgaiya fartana. ayaaada oorea sururatul hujurat waxaanka qaadana inna waa inay dadka mumininta alla yarasulki soo gansamaan, oo ay sara goda aya goda karor marinin alla Kisa lana kabaqaan. حقيقة ذنا وحي تعد أن لأوين إيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أطعد أوتح قلس وإليباني سورة الحجرات وحي نوعدين إيسى أداب تلو قبعا يأيقف كمسلمك مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ايرها وخان كلو كاضان ان قفك مؤمنك واينوسكه بيا اخبار تد كفاسق <تصفيق> انت تد كفاسق انت او سنكدول ان هدي كلا وها قدما ان شليت يا مخاي قوتي الحب وايل الراء كتابك لا يسند النبي لا غون التسناد خمان تيا قال نمدنا لقد فوقادو سي مؤمنين بالله هذا ايرها وحان كلو كاادنا اني اي دتك مؤمنين تا ولا ليهين لو جنا بهاي ان استلاضان سن القرغاران هذه لحظه مدمدو ساقلنا له شي سيئ لا اسكتا وان عدي هشييس كدينا ميل لو سوودا جيستو الله سبحانه وتعالى وحوى إن دي سنين القلوب تنكمد اي حق هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم سا ان يكون خيرا منهم ولا نسا من نساء اسَ إِن يَكُن خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Ku haddar rummeyoo yaysan xaqiin ragra kale waxa lagayabaa kuwalla xairaayo inay kaxiir badda yihin kuwa wax tiraaya. Haween la yaysan xaqiin haween kale waxa lagayaba kuwa la xairaayo inay kaxiy badda yihin kuwa wax tiraaya, وَحَاحٌ مَغْرَفَ فَاسِقٌ لِمَذَا إِيمَانٌ كَذَبَ عِدًا تُوبَتْ كِنِ نَوَاذِعٍ وَظَالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا تجسس وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بعضا لا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم كواحدا رميوك فقاذا ملاها انتي سبدا محايا ليما لها قاركي سواد دنبي هنا إسجاجو سنقاركي نقارك كليوسا حمانين Mio, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, الله كبقا و توبا دقبل النحريستا يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير هذا هو حان ذنك أبو ريلا بي أندق وحان ذنكي ألا الشعوب يا قبائل سيادس أقون ستان وَحَالَيْنِ كُنْ شَرَفَ بَدَنَ اللَّاكِ تِسَقَفْ كِدُنْ كُبْسِ بَدَنَ اللَّنَ وَحْوَ الْبَوَاقِ يَهَي قَالَتِ الْإِعْرَابُ آمَنَ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكن قولوا اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم وحي دهره بعدي عربد حقوان رمين وحي دهده ميدان رمين Läkiin vahadahdan võanhu gansan eiimanku qalbi giinna valli megalin. Hadassi allah ya rasulki saaddiudan amalkiinna vahva kemanna kusma ei allahna vahadda midafeinna harista. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أولائك هم الصادقون ددكم مؤمن لا يا رسول كيس كشكين كن اج هذا خال هذا يا نفتود جدك قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَخَصَّتْ سَمَاوَاتُكَ وَأَرْضُكَ كُسُوجًا لَنَا وَهُوَ الْبَوَّابُ أن عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أن هداكم وهيكون من سنين اسلامين وحادهدهي غمن سنين اسلام كينا الله منيدن كله الله منيدن كله اينويدن كانونيا اسلام كي <تصفيق> الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملوا الله هو اغياي السماوات كي الله هو اركا واحد عمل فليسان الله اكبر الله أكبر لا أيها الأحباء ذهن وحانك قادنا إنه آذاب تلوغبا أيها يقفك مسلمك بناعك لنا وحينه وقد دقيا وحكا ستوكيني كرأينا المسلمين تكلفوك ذهن سيدا إسكو جاستيسك إسحقيراد إنا نيش حنحن ليسو بحيو إسعيبينتا توهمك ملاأوالك إسجاجو سيدا حانتا يوحي اللميدا عاد بوالا ليا القفك مسلم كا وحالو غباهي انو سن حقير ولا لكي وحالغا يا با كنو حقيرا يا انو كخير بدن يهاي كبا دمسلمت دا هنا ولا شادي سن حقير وحالغا يا با تني حقيرا يسو اني كخير بدن تهي ايها لحب اصلك حوا الله هيانا نغدغ شعوب يا قبائل وحنا انو غشرف الله تي <تصفيق> سكنين او عبسي بدن ايدها وحان كلو قادن اين ايمانكم ما هو حقف والبيس كشغان كلو اي وا قولي يفعلي اعتقاد قلبك ادقون زيادون الناقص ايمانكم ايد الله يا رسول كساطع دنا عمل كذا لا ناقص ما يا الله ودم بالدافن حريس بدن Aiyuhal achibbe mõmini taidab tawa kuwa haqa rumei in shakki galinnin haolahooda ja naftooda alla uhura. Aiyuhal islam nimadu wa nima allah ina siya isagana mudan in looga mahadiyo. Mena hain allah ya rasulki sallagum annashekto in islam ka lasok galai. حبيبك أنو صلى الله عليه وسلم أركو أنسار وعدية إنا إبادية هايينو ألاها نونية إنا إسخلاف صنايين وألا مدية إنا عيدة هايينو ألاها ذنكر لقاي وحيك الله يا رسول كيسا أيامنا إسكاله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين